وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِلْقُرْبَةٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا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 وَإِذْ يُرِيكُمُ إذ إِذْ في فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ الأمر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفنحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَقَالَ لَا الْغَالِبَ إِلَّا الْيَوْمَ ۖ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأْتَ فِئَتَيْنِ كَصَفٍّ عَظِمَ بَيْنَهُ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى ما إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ورها أولئذينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَمْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُلْقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ ذَلِكَ بِمَا قَتَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدُ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 فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر التواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدوا تَمِنْهُمْ سُمَّيَنَّ قُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ فَإِمَّا تَسْطَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكَرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَمٍ مِنْ خِيَانَةٍ فَمُنْذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا يعجزون، وأعدت لهم ما استطعت من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم، لا تعلمونهم، الله يعلمهم. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَمَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعَكَ فَإِنَّ حِصْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أن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 نبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله وفور رحيم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 وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَكِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُمَ خَيْرٌ لكم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 من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى متتهم إن الله يحب المتقين فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ مَحْصُورِينَ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستطيموا لهم إن الله يحب المتقين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 الا تقاتلون قومًا نقضوا عهدهم أيمنهم وهم بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم وَأَطِعُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ وَيَطْمِسُ قُلُوبَهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 بشرهم ربهم برحمة منه ورغبان وجنات لهم فيها نعيم مطيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 وَإِن كَانَ aba kum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولئتم مدبرين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 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤَنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِهِمْ قَالَتَ لَهُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُرُ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ رُبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأفوا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 هذا ما كانَ أَزْتُمْ لِأَلْفُ سِكُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ الله عِنْدَ اللهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُفٍ ذَلِكَ دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتطين إنما النساء عياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليباطوا عدته ما حرم الله فيحل ما حرم الله ضَيَّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا طَلَّ لَكُم فروا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الثَّاقِلَةُ إِلَى الْأَرْضِ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 فأنزل الله سكينة عليه وأيده بجنود لم ترمها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَكِمْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةَ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاذبين. لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم ما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترتدون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عتة ولكن كره الله بعاثهم فثبوا فَطَهُمْ بَقِيلٌ قُعُدُ مَعَ الْقَاعِدِينَ لَمْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوا كُمْ إلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سماعون لَهُمْ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 كَنِ الْمُؤْمِنُونَ وَأَلَا تَرْتَصُونَ بِنَا إِلَّا إِلهَ الْحُسْنَيَيْنِ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 طَلَمِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة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 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُتَّخَلًا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هم يَسْخَطُونَ Velo onlarm Allah ve Resulü ve قالو حسبنا الله والصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَن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 إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوب ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون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 والمنافطات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مطيم كالذين من قبلكم كانوا أشترا منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاطهم فاستمتعتم بخلاطكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاطهم وخغتم كالذي خاموا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتون أتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم حي وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفككات أتهم رسولهم بالبينات.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 المعروف وينهون عن المنكر ويطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافطين مغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قولوا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 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصتقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم يريدون فاعقبهم في قلوبهم إلى يوم بما أخلف الله ما وبما كانوا يكذبون ألم يعلم أن ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب الذين يلمزون المطرعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ قُلْ نَارُ مَا أَشَدْتُ حَرًّا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 وَإِذَا أُزِلَتْ سُورَةٌ أَنْتَ مِنْ بِاللَّهِ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ أَسْتَأْذَنَكَ أُلُقْطَوْلٌ مِنْهُمْ بَقَالُ ذَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ التَّمْعِ حَسَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ